فالْقَوْمُ سَلَما مَكُنّا نَعْمَلُ مِثْلَهُ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنذَرُكُمْ قَالَوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خير جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتعباهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل يعظرون إلا أن تأتيهم المرائكة ويأتيها من ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما يعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن وَلَا آباؤنا ولا حررنا من دونه من شيء كَلَّا فعل الذين من قَبْلِهِمْ فَهَلْ على الرسل إِنَّ البناو المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي في كل أمة رسولا أن اللَّهَ الله واجتنبوا الطاغوت فمن من هدى الله ومن من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض كيف كان عقبة المكذبين إن تحرص فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من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 والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة وآجوا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذي صبروا على ربهم يتوكنون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا آل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَ يَوْمَ من مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ تخوف تَخْوُفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ نَرُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَى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 وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما عزقناهم تالله لتسألن عما عم كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرى أحدهم بالأوثى ضل وجههم مسودا وَهُوَ كظيم يَتَوَارَى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون الأم يدسه في التراب ألا ساء لَا يَأْمِنُونَ للذين لا مثل السَّوْءِ وَلِلَّهِ مثل الْأَعْلَى وَهُوَ المثل الأعلى العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخروا منها أجل مسمى فإذا جاء أجل لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لِلَّهِ ما يكرهون وتصف ألسنتهم الْكَذِبَ أن لهم الحسنى لا جرم أَنَّ لهم النار وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ مفرطون فالله لقد أرسلنا إلىه ومن من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَاللَّهُ هَازَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ آَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُصْحِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقومه يعقلون وأوحى ربك إلى النحية لاتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمالهم فهم فيه سواء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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ لا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَرَأَيْتُمْ الطَّيْرَ فَهُوَ حَرَّاثٌ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جلود ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الغبار أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يَتَوَلَّوْنَ فَنَمَا عَلَيْكَ الْبَنَا وَالْمَبِينُ يَعْرِفُونَ الله اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا وَأَلَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ولا هم وَإِذَا وَأَنَّذِيْنَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَنُّوا عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سبيل اللَّهِ زَيَّنَ لَهُمُ الْعَذَابَ بما كانوا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفينها إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من إنما يبلوكم الله وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي يشاء يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَسْنِدُوا قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا فَرَّطْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون ما عندكم يا فد وما عيد الله باق ولا نجزي الذين صبروا أدوهم بأحسن ما كانوا يعملون ما نعمل صالح أم ذكى أو ثا وهو مؤمن فلنوحين حياة طيبة ولا نجزي أنهم أدوهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قاتل قائل فاستعين بالله من الشيطان الرجيم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 وَنَزَّلَ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يعلمه بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد هذا غفور رحيم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 ولقد جاءهم رسول من فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ضارمون فكلوا مما وزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ورحم الخنزير وما أهل لغير الله به فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ بَغٍ وَلَا الله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ الله عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ الله عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَرَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا نَصَّصْنَا عَلَيْكُمْ أَلَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كانوا ثم إن ربك الذي نعمن السوء أبدى رده ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد هذا وفُرُحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت اللّه حنيف وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَكٌ وَلِأَنْ عُمِّهِ جَتَبَهُ وَهَدَاهُ إلَى صَوَاتٍ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم رحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين إنما أجعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسنة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 ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ولا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا غلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وانددناكم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نسأتم فَلَهَا وليدخل المسرد كما دخلوا أول مرة ولتبغوا ما على تتبيرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم هدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي الذين هيا أقوام ويبشر المؤمنين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 ونخرج له يوم القيامة كتاب إيه القاهم شورا إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبة من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وما غل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزراء أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرْضَنَا أَنْهَلِكَ قُرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَتَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَبِ رَبِّكَ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصله مذموم مذحور ومن أراد الآخرة وسعى لها سعىها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخطولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربي أني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتنا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ يُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ النجوى يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كنا عقاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُنْجُضُونَ إِلَيْكَ رُّوْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَهُنُّونَ إِلَّا بِفْتُمْ إلا قَلِيلًا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 لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستخزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل ربكم الذي يزلكم الفلك في البحر لتبتقو من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم خطر في البحر ظلما تدعون إلا إياه فلم سَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَظٌ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَنَّكُمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض لِيُخْرِجُوكَ منها وإذا لا يلبثون خِلَافَكَ إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحميلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فدهج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما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 وقالوا لنؤمن لك حتى لنا من الأرض ينبع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار وخلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك ميت من زخرف أو ترقى في السماء ولنؤمن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 قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبضناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا أين كن عبادنا ورفاتنا؟ إن لم بعثوا خلقا جديدا، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجل لا رب فيه، فابطلون إلا كفراء. ولو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لمسكتم خشية الام فان وكان الانسان قطورا